التسجيل الخامس استمع إلى الحوار ثم عدد أربعة من أركان الإيمان هل تعرف أركان الإيمان يا سعيد؟ نعم هي الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وهل تعرف أركان الإيمان يا عثمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره لا يصح الإيمان إلا بها جميعا